ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم جعلني الله وأياكم من أولئك الذين فازوا بهذا الفوز العظيم وصف الله المؤمنين والمؤمنات بأن بعضهم أولياء بعض والولايه هي النصرة والمحبة فبعضهم ينصر بعضا وبعضهم يحب بعضا فكل فلكل مؤمن ومؤمنة حق في النصرة والمحبة وكلما قوي الإيمان زاد حقه من النصرة والمحبة وكلما ضعف ضعف حقه من ذلك والمؤمن كذلك يقيس إيمانه بهذه الصفه فكلما كان أكثر نصرة ومحبة للمؤمنين الكمل كان أكمل إيمانه وكلما نقصت نصرته ومحبته لأصحاب الإيمان الكمل فإن فكلما نقصت نصرته ومحبته لأصحاب الإيمان الكمل فهذه أمارة على نقص وضعف في إيمانه. أما إذا انتقل إلى صف المنافقين بأن يكونوا حربا على المؤمنين والمؤمنات يحملون في قلوبهم البغضى والشحناء والإحنى والحقدى والحسد فهذا باب آخر وشأن عظيم ينفر منه كل مسلم ومسلمة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 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام متفق عليه هذا هو حال أهل الإيمان مع بعضهم ينصر بعضهم بعضا في الحق ويعين بعضهم بعضا على البر والتقوى ويتواصون على الحق والصبر ويحب بعضهم بعضا هذه هي مقتضى الولاية للمؤمنين والمؤمنات أيها المؤمنون إن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أنه يحب أناسا من عباده ولذلك كل من أحبهم الله جل وعلا فحق على المؤمنين أن يحبوهم فهذا من ولاية المؤمنين أن يحبوا من أحبه الله سبحانه وتعالى فمن هؤلاء الذين يحبهم الله قال الله جل وعلا إن الله يحب المتقين المتقون هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات وإذا وقعوا في زله او هفوه او معصيه بادروا الى التوبه الى الله اولئك يحبهم الله فحق علينا ان نحب كل تقي وان بعدت بنا الديار نحبه ونواليه ممن يحبهم الله قال الله واحسنوا ان الله يحب المحسنين من احسن في عباده الله واحسن الى عباد الله بعلم أو بمال أو بجاه أو برأي فهؤلاء يحبهم الله وحق علينا أن نحبهم ممن يحبهم الله أولئك الذين يجاهدون في سبيل الله حقا قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس أيها المؤمنون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 وبين الله جل وعلا منهم الذين يحبهم ومن هي وما صفاتهم فمن صفاتهم أنهم يتواضعون للمؤمنين وأنهم اعزه يمتنعون على الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يصدعون بالحق لا يخافون لوم لائم كلها صفات من فضل الله وتكرمه عليهم هذا أمر أوجبه الله على عباده أن نوالي أولئك وأن نحبهم وأن ننصرهم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أيها المؤمنون إن المؤمنين هم الذين أراد الله جل وعلا أن يهديهم فأنعم عليهم بالهداية قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم فهداهم اسمع يا رعاك الله إلى قول الله ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كل من كان صديقا أو شهيدا أو صالحا فحق علينا أن ننصرهم وأن نحبهم وأن نتولاهم سواء كانوا ممن ماتوا وسبقونا بالإيمان أو ممن هم أحياء من علماء صادقين ودعاة مخلصين ومحتسبين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وعباد يصومون الليل ويقومون النهار ومن متقين يتقون المحرمات والمشتبهات ويقومون بالواجبات والمستحبات أولئك جميعا نحبهم وإن رغمت انوف المنافقين أولئك جميعا ننصرهم بالحق وإن رغمت انوف الفاسقين أيها المؤمنون إن عبادة الحب في الله من أجل العبد من أجل القربات إلى الله ومن أنفع الطاعات ومن أعظمها ثوابا ومن أعظمها ثوابا مما يحرص عليه المؤمنون لما لا نحب المؤمنين الصالحين الأحياء منهم والاموات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 وان يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله كما يكره ان يقذف في النار رواه البخاري ومسلم لما لا نحب الصالحين ونحن نعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة عين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل رواه مسلم و... ونسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم ذكر منهم قال رسول الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه أيها المؤمنون لما لا نحب الصالحين أحياء وامواتا منهم ونحن نعلم هذا الحديث العظيم الجليل الذي فرح به المسلمون فرحا عظيما كبيرا يقول انس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما اعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة يعني أنه لا يكفر من هذه النوافل وإن كان قائما بالفرائض منها قال ولكني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال انس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال انس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بمثل عملهم رواه البخاري ومسلم أرأيتم عباد الله هذا المؤمن الذي يحب الصالحين وحتى ولو لم يعمل بمثل أعمالهم يحب أولئك الذين يتعلمون كتاب الله ويعلمونه وإن لم يعمل بمثل عملهم فيكون يوم القيامة معهم يحب أولئك الذين يدعون إلى الله على بصيره فيحبهم وإن لم يعمل بمثل عملهم فيحشر يوم القيامة معهم والجزاء من جنس العمل فمن أحب المنافقين أو الفسقة أو الفجرة فإنه يكون يوم القيامة معهم عياذا بالله من هذا الحال أيها المؤمنون لما لا نحب الصالحين أحياء كانوا أو أموتا ونحن نعلم أننا إذا, إذا أحببناهم فإننا ننال أعظم منزلة ينالها المؤمنون وهي أن ينالوا محبة الله إياهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل أخله في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية قال هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فاني رسول من الله إليك أن الله أحبك كما أحببته في رواه مسلم في صحيح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجب قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فياك والمتجالسين فيا والمتجاورين فيا والمتبادلين فيا رواه الإمام مالك والإمام أحمد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفر الله وتوب إليه إن ربي غفور رحيم Thank <sighs> you. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يحرص المنافقون على أن يقطعوا الطريق بين المؤمنين وأن يقطعوا الصلة بينهم وبين العلماء والدعاة وغيرهم من عباد الله المتقين فيشوهوا سمعتهم ويلصقوا بهم زورا وبهتانا اوصافا كاذبة ويدخلون معهم اناسا غلوا في دين الله فقتلوا اناسا لا يجوز قتلهم وفجروا في بلاد لا يجوز فيها التفجير يخلطون الحق بالباطل ليشوهوا أهل الحق والحق وهم لا يريدون إلا تشويه الإسلام في نهاية العمر، عباد الله المؤمن كيس فطم لا تنطلي عليه ألاعيب المنافقين وأذنابهم وعملائهم وأتباعهم والسماعين لهم بل هو يقرأ كتاب الله ويتدبره ويعمل بمقتضاه ويسمع الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بمقتضاه حتى يلقى ربه على ذلك اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.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 لا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد